السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم مع سورة تتكلم عن أمر اقتصادي في البيع والشراء بين الناس وفيه وعيد فيها وتحذير من أكل أموال الناس البعض. قال الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مضعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين المطففون الذين ذكرهم الله تعالى قال ويل ويل يعني وعيد وتهديد وقيله وواد في جهنم إلى آخر لكنه وعيد لهم يعني يا ويلكم يا وعيدكم ما أشد حسرتكم ويل للمطففين كانوا في السابق إذا أراد أن يزن للآخرين يأتي مثلا بكفتي الميزان ويضع في واحدة منهما قطعة حديد مثلا تساوي مثلا نصف كيلو أو كيلو أو مثقال أو كذا بالمقاييس السابقة وفي القسم الآخر يضع الطعام الذي يبيعه فكان هذا الحديد الذي يضعه الذي مفترض أن يكون كيلو كامل يكسر منه احيانا من جوانبه حتى يتحول إلى تسعمائة جرام سممائة وخمسين جرام أقل من كيلو ويبيع للناس على أنه كيلو وإذا أراد هو أن يشتري من الآخرين ما هو صاحب محل فيريد أن يأتي بالبضاعة إذا ذهب ليشتري البضاعة يتأكد أن بضاعته تامة وأن الكيل الذي كيلت به وزنت به أنه صحيح فهو إذا أراد يبيع للناس يأكل حقوقهم لكن إذا أراد أن يشتري نفسه أخذ حقه كاملا فقال الله جل وعلا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا ذهبوا يأخذون الكيل لأنفسهم يستوفون يعني يأخذونه وافيا كاملا وإذا كالوهم أو وزلوهم إذا باعوا على الناس يخسرون يعني كيف لا تريدون الظلم أن يقع عليكم بينما أنتم تظلمون الآخرين قال الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لا ما يدرون في شيء اسمه يوم القيامة وهذا في تحذير أيضا لكل أنواع الغش التي تقع من الناس اليوم لا يجوز أن تغش أبدا إذا ذهب تشتري مثلا عسلا فتتأكد أن عسل أصلي إذا أردت أن تشتريه لنفسك لكن لو أردت أن تبيع تجد أن بعض الناس ربما يبيعوا الشيء ويقول هذا من انتاج البلد الفلاني وجودته كذا وهو من إنتاج بلد آخر أحيانا أو يضعه في علب تخص بلد آخر أو ربما أحيانا بعض الملبوسات إذا أراد أن يشتري لنفسه تأكد أن هذا اللباس فعلا مصنوع من قطن أصلي أو من كذا ثم إذا اراد أن يبيع للناس جاء بملبوسات مغشوشة ووضع عليها أنها صنعت في بلد كذا وكذا وغش الناس في ذلك إذا أراد احيانا حتى الطعام والشراب وغيره أحيانا بعض الناس يغير تاريخ الـ الـ الـ الانتاج أو تاريخ الانتهاء أو بلد الصنع كل هذه الأنواع حذر الله تعالى منها هنا وين للمتصفين الذي إما يتلاعب بالميزان واليوم أيضا حتى الموازين الإلكترونية يعني أحيانا تاتي ميزان الكتروني احيانا في بقاله تشتري شيئا ويكون الاناء الذي يوضع فوق هذا الصحن الذي يوضع فيه الطعام يكون موزونا وزن معين بحيث انه يسقط من الوزن النهائي يعني انت تشتري كيلو لكن يظهر عندك مثلا كيلو و200 جرام ال200 جرام اللي هي وزن الصحن الذي محطوط احيانا ربما يكون وزن الصحن اثقل من ذلك يكون مثلا وزنه ربما 400 جرام ويضعونه أنه 200 جرام مثلا لأجل أن يأكل من كل إنسان 200 جرام 300 جرام كل أنواع اللعب التجاري حذر الله تعالى منه وحرمه أي نوع من أنواع الغش لكن هذا مثال فقط ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون الحساب يوم القيامة قال الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين حساب وعقاب وتدقيق عليهم في أعمالهم وفي شؤونهم ونظر في صدقهم وكذبهم وصلاحهم وغشهم يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم ذكر الله تعالى أحوال الناس يوم القيامة سأذكرها في حلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته